كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرب للإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وجوه يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوَجُوهٌ يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إِذَا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق يا ربك يوم اذ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى او لا كفا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن قفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن لفضيله الموتى